الوحدة الثامنة العمل الدرس الثامن والاربعون التدريب الثالث اقرأ الفطرة ثم اجب عن الاسئلة عمر طيار درس الطيران في كلية الطيران وهو يعمل في شركة الطيران يذهب عمر مبكرا الى الشركة يبدأ العمل الساعة السادسة صباحا وينتهي الساعة الواحدة ظهرا يعمل عمر سبع ساعات في اليوم ويعمل خمسة أيام في الأسبوع العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة فاطمة مدرسة في المرحلة الابتدائية هي تستيقظ الساعة الخامسة فجرا وتذهب الى المدرسة الساعة السادسة صباحا يبدأ اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا تدرس فاطمة خمس حصص في اليوم تدرس اللغة العربية والثقافة الإسلامية والعلوم تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتب وتقرأ كتابا أو صحيفة انتهت الوحدة